أخذ له وللتخذناه من لدننا، للتخذناه من لدننا، إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل، فيدمقه فإذاه وزاهق.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 يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون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 أم أتخذوا من دونه آلهة قلها تبرهانكم قلها تبرهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم al <Sessizuk>